لا هي عظم البلاء وبرحا خفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى وَعَلَيْكَ الْمَعْوَلُ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ قُلِ الْأَمْرُ الَّذِينَ فَرَضْتَ عَلَيْنَا طَاعَتُهُمْ وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصري أو هو أقراب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث Edirikni, edirikni, edirikni El-sa'ahtaa, el-sa'ahtaa, el-sa'ahtaa El-a-jael, el-a-jael,